اما بعد اخوه الايمان تنسجيلي او نسجيلي صوتيه هيني اكيو نيكاتيكا او ني صوتيه يا كوانزا باذن الله تبارك وتعالى ينغوني مصوتيات زي تكازفواتيه باذن الله كهوسيانا نا بيانا Ia telbisat Na jaman moja Ani chukujina Mubarak Awes O mubarak awys Wokwa bazimiania Sotia tzake Na Marija Youtube videos au videos na zosambaza Kaj kamitandawa aina tafoti tafoti Aki a Shubuhat na إني كوأبو تزا أمّ كإسلامو كتوكمانا نسُنّا نقول كذا كني بدى عن الخرافات كيفو إم بعد إلحاح نا مصاري تفوت تفوت كوسيانا نتلبس تميونا نواجب أو نميونا نواجب كو بينيشا جهل يا كنة البيسة زاك إني كن صور صنّا نا قيت كميزة بدعة نا كنت كليزة واجب ونصيحة متم عليه الصلاة والسلام ألي بشري يا كوكو حق يتعدونيتين ليه حق يا ليكوجنا متم عليه الصلاة والسلام من هذا الدين السنة نيني كعدونا نيني كون ليه نحن البشريه قوه وقت وحقي وتدوم ونتاendelea الى قيام الساعه قلوا ام كثروا ويوا شاج او ويوا ينج لكن وتاendelea كدومو كنا وقته وتكثيري كنا وقته هكذا تدور الايام طيب نحقي الله عز وجل سنه ياكي. كَتِكَ باكي نقولهم حقي نقوى الله وَلَيْتَ لتى ونكوى نصورو الى حقي جسون الله عز وجل كوكوى اميوات او غلتى واتى ونكوى حفاذي نقوى نصورو الي طيب ولى حقي هاي سمى نعم اسمعوا من تومي صلى الله عليه وسلم اسمع قدك حديثي الذي يثبوت كتوقعك يا متمني عليه الصلاه والسلام لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين حكيتوا حكي عا كوك كندي نا كبوتي في امه وangu وكيوا ومذ히ري طيب لا ضرهم من خالفهم ولا من خذلهم haywa duriki wa wal hawa duriwi na wale wenye kuwa khalifu na wenye kuwafanyia takhdhil na kubakiya haqi na kusulio haqi bil kunsulio haqi bila shakka na kubakiya kwa Kama kam kwanza kabisa. Ta jibu, jem jmitu li u koni bita buta foto-foto, jasiem mumczym salam, jahmilu ħadala il-ma minn kulli xala finn urduru. Heni li mum jan il-ledi hu Ina kutoka kaċka kila khalaf Yani għana pondroka u ftaħħa ġawingini, u għahalif, u għani xalaf u għaw, u kila wanao ndoka wakija wengine ndio wanaebeba ile elimu kuna watu waadilifu ndio wenye elimu katika kila generation min kulli khalafin 'udulun yanfuna anhu tahriifan ghalin wa naybushu dini na ili haqi kutokamana na upotoshaji wawali wali wenye kukeuka mipaka wa intihala na bid'a za watu نا نجيا ذو قطوف ذو watu الباطن الجاهلين نتفسير تفسير طيب نتأويل تاويل ذو وجين هاوا دليل هين الدين هين و هين العلم كوتokamana na الغالين na batin hizi aina tatu tahreef الله تبارك وتعالى تفوات نجيا العدول الذين يحملون هذا العلم من الأئمة العلماء علماء أهل السنة والجماعة تفوى تنجيها ياوك سبوى أنك يجيزوا كيما تسفوى يجيزوا وارتوا يجيزنان طيب نامونيك سيما لزيما تشبهوا بالكرام إن لم تكونوا مثلهم فإن التشبه بالكرام فلاحوا طيب كنت قميزة جنبهي أو كنت قميزة جنبهي تشبهوا بالكرام فننيشنا والكرام من الناس مسبقوا كما كوني كواني كجفانيشنا كو ديو فلاح طيب ناسي ديني باطل بإذن الله تبارك وتعالى ديو هذه ازنى توفواتة البسات مبارك يوانا نييد ومبارك ويس أبو كوانبايوكو مكازيها آه، كم كوزا كيمانينو، وكاتي وكوا، هذي فكية كي والله المستعان. نعم، تكينزا كسيما، تكينزا مسألة يا، وراديو نووليتا ومخروفي رمضاني خاصة، بعد صلوات المكتوبات. الصلوات المختوبات بعد صالة زفراضي هنا أراد ونوليتع أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أو نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ما قلنا إليسا أو إن جيز أبوسا الجنة إلهي ونعوذ بك من النار طيب هو أراد وميو ويكه نورادي وميو خصونا رمضان بعد صالة زفراضي خاص. إننا كاتين جنازو سيق وصل هذا فراد أكو تتعا كباطل نكذب نتبس بإذن الله تبارك وتعالى ثلاثة صوتيات كيفونجو كيفونجو الردي بإذن الله تبارك وتعالى تكيان زناية صوتيات بارينا سُكِّفِي <تصفيق> رِشَانِي استغفار تَأْسِتِ الغَفَارِ نَدْمَعَنَا مَتُمِّيَكَ تُصِيَّا كَسَيَمَ فَسْتَكْثِرُ وَفِيهِ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالِكَ كَتِكَ أَدِيْثِي لِيَبْكِي وَنَالِ الْإِمَامُ بْنُ خُزَيْمَةَ كُتُوكَكَ وَسَلْمَانِ الْفَارِسِ أَنَا الْإِمَامُ بْنُ خُزَيْمَةَ كتوكا كسلمان الفارسي رضي الله عنهما حديث دفو دانيا كبجومي صلى الله عليه وسلم أناسيما. فاستكثروا فيه من أربع خصال كثير شين دانيا موزهوا ورمضان مابو مانة يلتيني كوينجي مابو غان يا رسول الله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 وتستغفرون أسمى نكوليتا شهادة نكو سيما أشهد أن لا إله إلا الله نكوم وما من يزي منه استغفار. Ni bamsama msamae mwenyezi mungu subhana wa ta'ala Ndiyo mambo emawili ya kwanza Asema wa ammal khaslatanilatani la, la bikum anhuma Ama yale mawili ambayo kwamba hamunabudinayo Nilazima mtumu ya yalete, Asema fatasalu na huljanna Mumuombe pepo Watastaidhu na nar Na mumuombe awakinge na moto Haya mambo manne Mitumia tuambia first akthiru ni kwa wingi Siofa akthiru Kuna tofauti Akthiru ni kuleta kwa wingi na fastakthiru yani nie wingi wa wingi wanazuoni wa lugha wanasema aziada tu fil tu tufidu ziada tu filmana. Skuzote zote jengo lile le kirabu, neno likizidi na maana huzidi kwa akthiru sio istakthiru asema fastakthiru mulete kwa wingi katika mwezi huo ramadani ramadhani mambo manne shahada anla ilaha illallah allah istighfari kumomba pepo nanini, na nini na kumomba wakinje na moto naam kwa nihiv sauti asema hujwana bwana hayo mlioyasikia nne nasema kurusi kuyajibu hayo kwanza hadha hadithu dhaifun munkar ini hadithi alioitoa hapo juu ni hadith dhaif Nani munkar tayeb la yajuzu alistidlal bihi haijuzu kutonea hoja hadithi kama bali haijuzu kuitaja isipokuwa kwa nje ya ku هوaje بناهو يو ملابس. أيلاتي حديثه هنا قصيرة يعني كوكاتك وكوهيني ميرو وكوتوك صلى الله عليه وسلم. وكانت حديثني ضعيف. طيب حانك الكمام ويا ما أجاب ونكونش جهل يا ويبان. سبب حديثي كي ضعيف. هيو زكوتاجي إس بقوة أو كنجي كوبينيشك وكوهيني حديث ضعيف. وجوزياتك وكوهيني حديث ضعيف. واجي ليو اسلفاني هيلو ويتاجي تيناك وانجيي يكو كاتك نمتومي صلى الله عليه وسلم نمتومي صلى الله عليه وسلم يمثبتك تكاكواكك وليسيما من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب أتكايتني طليم من حديث يعني طيب حالي أبعانونك ومنين هاي أو حديث هيلو نسيكويل طيب نورونغو Hwa wahidu lkathibin Basi yeni mmojawafu Wa warungowin Taib Haliyutunga na haliyutusambaza Na Hadithi hini Imipukiewa na tirmidhi Na pia imipukiewa na bnu maja La ajabu zaidi Katika haya maninu yakina Lakishangaza zaidi Na ovu zaidi katika ujafania kwenye maninu haya Nikuwa huyubwana Hini hadithi اللي حذف اللي أو اللي يندوشه اللي فني حذف يمانين وإبن خزيمة رحمه الله حديث عسامة أخرجه ابن خزيمة في صحيحه طيب أميتوه ورواه ابن خزيمة في صحيحه لكني أمي فني حذف يمانين مهم صان لابن خزيمة وقت البتاج حديثهني لأنه لني ابن خزيمة البوسما إن صحح إن دابو يتقواني صحيح إكيواني صحيح al ini yanifadhidhi Ibn Kuzayma alisema ikiwa ni sahihi kwa hivyo akaiondosha hili kwa nini kuliondosha hili neno liuhi nasa anna l imam wuchita, wadaniye. Wadaniye Ibn Khuzayma ahraja al-haditha ala wajhi at-tahhih ili apatie watu watu wo na wahm watu wadhanie kwa Ibn Bnu ameitoa to hii kwenye sahihishi yake kwa njia ya kui sahihisha hilo والحق أن الإمام لا يرى صحة الإمام بن خزيما ها صحيحي حديثي أبداً أي صحيحي حديثي كونيني قصاب بن خزيما القيتاج حديثي أليك يملانغ إن حديثي كسيما باب فضل شهر رمضان إن صح الخبر كشا كتاجه حديثي سما هون نملانغ وكونيش فضل زرمضان إكي وهين حديثي إن يتاج أفاكين يملانغ هون نصحيح. قال ابن خزيمة حكوي حديث طيب ابن خزيمة حكوي صحيحها حديث كسبب كن إسنادية حديث كنبانا أنيتوا علي ابن زيد ابن جدعان وانا هو يأتو علي ابن زيد ابن دجعان هو نضعيف طيب ويبانا نضعيف لذلك ابن خزيمة رحمه الله تعالى الإمام أبو بكر بن حزيما حقوا صحيحة حديثي أكتوقف أكتما إكي ويتكون صحيح طيب, طيب. حقوا إتاجة وليل صحيح صحيحة نعم بينش الإمام رحمه الله كي يسهموا نينجيني كتك كتب جاك هكي ويكي الصحيح سباب ويأيك تو إتاجة إلي حديثي بلهني تقي أو هني يا إنصح عم إتاجة سباب ويأيك كس كسماما كوتو إسحاقين شهاديتي سبب يأكنين قنيلهم ومجين أميتاج حديثين جيني على ويس طيب الله رحمه الله وني هو ملحو مغيره في كتابه باب امامه المسافر المقيمين واتمام المقيم المقيمين صلاتهم بعد فراغ الإمام ان ثبت الخبر فان في القلب شيء من علي بن زيد بن جدعان وانما خرجت هذا الخبر في هذا الكتاب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 نا وتمجين مقيمين بعد دولة مسافر قصلي صلاة السفر ياك يا ركابي وبيج السلام وينوكي وتميزة وتميزة للصلاة ياو يقيم طيب؟ أسمى إن ثابت الخبر كيشكاك هيوقيدي يقول يقول أسمى إن صحه إن الخبر. حديثي أو كسمى إن ثابت الخبر في كيوهيني حديثه إذا كي تواجه تواجه شيء من لغوهيني يتثبتوا حكوي أو تقيدهيو فإن في القلب شيء من علي بن زيد بن جدعان كسبب كني يمو يكون كيت يعني كن شاك يهو يبوانا علي بن زيد بن جدعان هو يبوانا كن يبوانا يقول كن يسنديو حديث يقرافي طيب, طيب أعد لي بن خزيما سيما وإنما كنين بس ميتاج كني الصحيح وكت كن هو يبوانا يون شاكنا يهو يبوانا أبيني شاك سيما وإنما خرجت هذا الخبر نميتوا وخبرين وحديثين في هذا الكتاب كوني كتاب هششة الصحيح لأن هذه مسألة لا يختلف العلماء فيها كسبها لمسألة وعلماء اختلفين لنهاك ومتفقيان هاي مسألة كيفو كيتاجها فلكسبوا مسألة صحيح علماء مختلفين أما حديثين وفكيونه يبانا سير ذكي نايو لكونا شاك نايو طيب كيفو يبانا ابن فوزيما رحمه الله حصل حشيشي حديثي كي نم يقول ما حديثه الزيرا هو يواند يوهيني على أبو كيا ملبس الخرافي مبارك ويس إنه سمع أشهد إله إلا الله إلهه الله يوم من ني قيانتك تك رمضانى نهيو الوجعى أربع خصال بقى مش هو حديث المهم طيب سهم ينجين هاب أسمع كني مايا كنا كيتو أبو بكر بن فوزيما رحمه الله سمع كني مايا كنا كيتو كهوسه يبوانا هجو كي تنيني امي زي بن خزيما رحمه الله هجو كي تنين كي كتكات كتابه كابو الحجاج يوسف المزي رحمه الله تعالى طيب تهذيب الكمال البوفكية كتك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 Lisu i hifdzi Kwa sababu ya hifdzi yaki mbovu Taib, alikuwa na hifdzi mbovu Uyubani Kwa hapa Kwenye daraja hizi tatu Daraja ya kwanza Nikuwa hajithi yenyewe hiyo Ya hizu 4 khisal hizo vitu vinnin Venye kuletwa Ramavani, sana Ramadhan Yalu itaja uyubana hiyo Nikwa Kwanza niko kwa Ibn Khuzeima Alikuwa itaja Alifungamanisha na hini Insafha Konecha kuwa hayi sohichishi. Taib. pili ni sehemu nyingine, ali leta hadithi nyingine ambrokuwa ba huyubana yumu, ali ibn zedi ibn jada'an. Huyubana ane ipatkan kuwa nye hini haditha lewe togimia huwa Jumu Yumu kuwa nye hiyo hadithi nyingine. Aka itaja hiyo hadithi nyingine kuwa nye mlangu mungine. Kata kaktabu hii chichi Akasema aka sema in thabata al khabar. Ikiwa hini khabari takwa thabit. Kwanini, Kwa sababu kuna huyubana Ali ibn Zeydi ibn Jada'an Kwa wangu kuna kitu Na huyubana, hiyo pili. apili Darajia tatu ni kwa ibn Khuzema Kwa al -kamal. Ya al-mizzi, Ya Asema huyubana Ali ibn Zeydi ibn La ahtajubihi Simtole hoja kapsa, lisu i shifzihi Kwa Huwaje leo, huyu mulabis Aje kuitegemia hoja Hii ni haditha aina zaidi ya hapo kuja kuuatia yaani kufanya watu iham kwa kuwa hadithi hili ibn Huzayma ameitoa kwenye sahihi yake yani tafahamika nini ukiisema hivo moja kwa moja kuwa hadithi hili mbele ya ibn أي لزي الإمام الألباني كوصه هنا حديثه. الذي يطريه هو جهو ملبس الخرافي كني هي مقطعيات أسيما الألباني هنا حديثه. فاستكثروا من أربع خصال الذي تجاوه يبانا منكر حديثه هنا منكر طيب حديثه هنا منكر طيب نمنكر نحديثه أبوكام بضعيف خالف فيه الثقات أنت ضعيف أمي خليفه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 وابن حزيمه في صحيحة. ابن خزيمة صحيحة وقال ابن خزيمة إكيو صحيح ابن حزيمه في صحيح وقال نعم يا حزيمه ان صحيح هيك هي الحديثيني تصحيح بس كيما ان اهل الفن هو ان يكون اهل الفن هو ان يكون اهل الفن هو ان يكون اهل الفن هو aliyekia qayd akasema in sahhi ikiyo itsahha na leo unapohitaja ini hadithi ukaelekeza kwa Ibnu kuzema mi kwenye sahihi yake amana ya ilimu ni lazima useme hili neno lililosema ibn kuzema ndio ifahamike kwa watu kwa ibn kuzema Hini hadithi ingawa mi kwenye sahihi yake lakini haisafishishi hadithi ni dhaif amana indo amanaki alimu yake ilimu ndio li mamu al-albani kwa kuwa afahamu hini ilimu أن وجوزنا اللي مهيني نأكون أماني كيليم حكو لي واجهي لنينو طيب السيما للباني والواحدي في الوسيط الواحدي في الميبوكية كنت بجاكش الوسيط, الوسيط. الوسيط. نأتيها متى جمبكة مجلد نراقبنا صفحة فتكابتها والسياق له عن علي ابن زيد بن جدعان سياقه هنا حديثي نكتوك هنا علي ابن زيد ابن جدعان نائ من فكيناني عن سعيد بن المسيب نسعيد بن المسيب من فكيناني عن سلمان الفارسي رضي الله عنه توقع هو سلمان الفارسي أسيما قال خطبنا رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم انتو من سلم خطبية. آخر يوم من شعبان سيكون شوية شعباني فقال فذكره أقيت أسيما من سلم أقيت آه، قالوا يتجهوا فاستكثروا فيهم من أفع خصال، خصلتان ترضون به ربكم، لربكم، وخلصلتان لا غنى عنكم، عنهما أو مهما، فكم يشمون؟ طيب، المهم أسمى الباني قلت بعد كتاجهايق وليسوا لي فكين حديثي أسمى قلت وهذا سند ضعيف، سندي يحديثيني ضعيف. قوانين ضعيف من أجل علي بن زيد بن جدعان، فاجليه هو يبانا. علي بن زيد بن جدعان، فإنه ضعيف، كانه يبانا نضعيف علي بن زيد بن جدعان، كما قال أحمد وغيره. كما لو سما أحمد بن حمبل يعني نوينجيناوم. وبيان السبب الإمام ابن خزيمة، الإمام ابن خزيمة ببينشة سببه، يقول كسمه إن صح. Gwanini, għajujek jeptaj di ile, għalli sababu, Aka sema, la ahtajju biħi, għan ukuha Anani jelle ibn għanani, għalli ujtagħja i bnukozema, edi ujtagħja i bnukozema, edi i bnukozema, edi ujtagħja i bnukozema, i bnukozema, i bnukozema, edi نعم عندي لي الامام الالباني يسمع ولذلك لما روا هذا الحديث في صحيحه وسبب ابن خزيمه لا أحتاج به لسوء حفظه وهو بمعنى انا حفظي ابن خزيمه ndio alipoitoa hadithi hili kwenye sahihi yake alipoiraoi kwenye sahihi yake aranahu bi qawli aliqarini shani alweka pamoja in وأقره المنذري في الترغيب المنذري في الترغيب اكمك باليه طيب وقال ان البيهقي رواه من طريق بهقي مي بوكيو كنجيا هيو هيو نعم قلت واسمه الالباني وفي إخراج ابن خزيمه لهذا أو لمثل هذا الحديث في نقولك كله ابن خزيمه كويتو حديث كما هين يعني كذلك حديث زلي ونا علي بن زيد, زيد بن جدعان Kwenye sahiha yaki Ule ibn Kuzema kutaja hadithi za huyubana Kwenye sahiha hadithi hezi Ishaaratun tun Ni Mi yang ufu Ya nini ila anna hu Kad yuridu fihi ma leysa sahihan Indahu Kwa ye ye huweza Akalecha ibn Kuzema Hadithi ambu yukwamba kwa kye ye Si sahiha ili hadithi Akaitowa kwenye kitabuchakecha sahiha Kwa lingua gani kufanya hivu Munabbihan alayhi إِلِي أَبَتِكُ تَنَبَهِ شَوَاتُكُ وَإِنِ حَدِيثِ سِي صحيح. طيب أسيما للبان رحمه الله وقد جهل هذه الحقيقة بعض من ألف في نصرة الخلفاء الراشدين والصحابة ومي كوسك جواه وحكيكهون وكو ابن خزيمه الحديث ضعيف na yeye hayasahihi hadithi ile lengo na maksudu apate na maksudio apate kuita nabaisha kwa hiyo hadithi sahihi wengi hawakutambua uhakika huno katika walio alif katika nusratu ul-kulafa walrashidin ni miongoni mwa walifu niam bayana kifungu kicho Napaka hapo natarajia mambo wazi kabisa kwa haditi, hadithi si hadithi sahih kwanza kwa sababu kuna huyo bwana ali ibn zaid ibn بيلي ابن خوزيما رحمه الله ألي قويتوا قني صحيح ياكي حكويتوا قوي صحيح أميتوا قتنبهي شكوا صحيح علي بن بن لا أحتج به لسوء حفظه كسبب حفظي ياكي مبوو حديث نضعيف لا يقوم به الاحتجاج نعم اسمامي هو تحددين ما ننوحو ملبز خرافي ننطلق لما العلما والتنغولية مصر ورحمة أكوانا كتك موز ورمضان وكيكي إلى ذكري أشهد أن لا إله الله نستغفر الله نسألك الجنة وناعوذ بك من النار نظر يلم Angalia mniewi hapa Aweka wazi kwa kuwa zikri hini imewekwa na ulama Wa okay. Asema hapo utaona asema kuwa Dio kuwa Ulama wali Waliweka Hini dhikri Katika Ramadhan, Katika Ramadhan. Masha Allah علماء والي أتقولي أميكة. كوي بهذا بويك وازي. كوكويني أميكة ونا علماء والي لكني ما طيب. نهيني نكتركت التلبيس يا كينجيني البصمة. علماء الله. علماء متقدمين. تعميم. ما شاء الله. إيه تعميم سيء. طبيح. نني تلبيس وفني أرتلبيس واتو. نني علماء واتو في نفي الحقيقة لو تتكني وأو تاجها علماء. Hai zikutaje sipokuwa mubtadi ama fanwa yake au katika majahili wasiojulikana sipokuwa kujahid. Tayeb lakini ukiangalia hakuna alim aliweka alim mtu sawa Na tiki faradhiya, tiki faradhiya kuwa kuna alim muatabar. Taib katika ulama na kutambulikana. Amiweka zikri hili, tiki faradhiya hilo jambo mfano حيث يجب ان جنبه لك ذكري بلا شكا ذكر الله من شريعه من شريعه من شريعه من شريعه من شريعه من شريعه من شريعه من شريعه من شريعه من شريعه من شريعه ذكر شريعه من شريعه من نشريعة من نشريعة عبادة, نشريعة نكتك عبادة ولا هكون يوما يحق يكويك شريعة. الله عز وجل. طيب الله عز وجل أسمى كن قرآني أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أما هكون وشريكة أو الله كويتني وشريكة شركاء. نوانيك فنيهفي تكوانيك فني جموعاني. كدين. إس الله إسيوتكو الله عز وجل اكايه تنشركيو ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله طيب او ميويكا شريه كني دين الله حك يذنيش فايفو كوويكا ذكر خاص ketika رمضان بعد صلوات المفروضه أو كو يخص رمضان ذكريني خاص يحتاج دليل ثابت صحيح طيب كوبيني شيلو جام اما كسمه علماء ميويكا بلا شك هكون عالماً ويكون كعلماء معتبرين، لكن يترك فرضية يوكو، بس هاي التجوزك كوقايبلي توجيبه كرودي وهي نكو بيني شوق وانقطع ماكو سياكة. طيب نعم، صباحك هكون نمت من جامبو بلوهن بالله، هكون إذا نيش هكون القرآن أو كني السنة. نعم، توندلينا منين ويهم لبس أنفس توندلينا بيان تالي. ياله مبومانة، a imetoa katika hadithi ya bwana mtume صلى الله عليه وسلم كتك ametuhimiza tulialete kwa wingi haya na sio katika baada الله swala tu popote ukiwa njiani ukiwa يا رسول الله دع جهنم ره وتكبلي و هرaka سبحانه وتعالى نتمي أقام في الجو في الليل الأخير أو في الجو في الليل الأخير ودبر الصلاوات المكت مكتوبة دع يوم بأسيك ومنان أسيك سانا هي من يزمون سبحانه وتعالى وتكبلي يعني هرaka أسماني ودبر الصلاوات المكتوبة من بعد صلاة زفراتي بعد سؤال فرادي دعاه و وخراه كنا من يزمنه سبحانه وتعالى نلناهنا وحده ميزاسانا مع علماء ولا تقولي كلتوا عزي بعد سؤال يا فرادي نعم ها بهو يبانا كتكة هاي هي رجانبو لها عزو خصل إن أربعة أربع خصال آ كوي رمضان إله إلا الله طيب استغفر الله شهادا استغفار كشأنك جنبولاتك وباجنة نكدين لنا موتلك ولن نممن منها أمي تجتنا نبي شك إم بيني كمنزون يكون بلين تقول زير كصوتيهيني منزل حديثي رحمه الله حكوي صحيح شيء حديثي بالي أمي ضعفية هيني حديثي ناسي ما هم تجمي علي بكي حديثين يبو قمب نعلي بن زيد بن جدعان ولا هم تليهو يا يا طيب فيا أمي من هذه الامور تكثيريش امتومي امي تكثيريش nasiby się sallama kwa aina hini, hada batil ma ya bali wajib kwa kama tufutanguliza ni abainishi kwa hini hadithni dhaif taib huwajina aliyo itowa hadithi kupitia kwa kieyi kwenye kitabu Chaki ibn Khuzema mwenyewe hakui sahigisha naka abainishi dhaifu lioka kwenye hadithini alafu aja akata muja kwa muja kwa mtusala ma amintuhimiza tukithirishi dhikrihini wallahulmustaan pia asema hapa wazi kwa si baada as-sala majumbani kazini jaribu jaribu sana kukithilisha lakini kwanini tu mi baada as-sala asa jaribu kuelezea ya bada sala kataja hadithi hadith abi umama ambapo imetolewa kwenye tirmidhi au jamiu o tirmidhi kuwa tumi sallallahu ali wasallam aliulizwa ni dua gani yenye kukubaliwa haraka kasema akasema fi jawfil alakhir ودبر الصلاوات المكتوبة دبر الصلاوات المكتوبة كنا خلاف بينكو من دانيا صالة موشو أو بعدكو بيقى سلامة. طيب نعم بعدها سيما إميكو بينكي بارك الله فيك وهي حديثي بصحي ألاف ساسهين حديثيين وسيما أي الدعاء أسمع يا أبي أمامة دعقان يكوب اليوزيدي في جامعي. أو إنه إيته كن كتاب الدعوات الرسول الله صلى الله عليه وسلم كن يملنق باب حديث ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا كن يملنق هنا نل بعد كي تجي حديثين كسيما حسن صحيح حديثني حسن لا أعفوا أكسيما هذا حديث حسن هيني حديثني حسن طيب هيفو هيفو حديثين يميحسني شال الألباني بيناي أمي حكوميك وحديثني حسن. حسن نعم, نعم. نعم. وفي دبر كوني معنى هنا دبر الصلاة القسيمة ودبر الصلاوات المغتوبة دبر دبر الصلاة معنى هناك هنا خلاف معروف خلاف معروف دبر الصلاة نكبل سلام أو نبعد سلام لكن هذا ستقصده كله هنا خلاف ولا سمحالي بكونجوه هنا خلاف ومي من سقومز هذا هو مقصودي ومكوبه ها بني هو قول إذا تنبيل وني كسمهني بعد السلام وني كسمهني قبل السلام قول إذا تنبيله هكُون دليل ولا هكُون هود كوني يهني حديث دو يا مشروعية تخصيص هذا الدعاء بعد الانتهاء من الصلاوات المكتوبة في رمضان هني دعاء يشهد الله إلهه الله نجرب كيتتها ها هكُون كوني يكون يهني يا يهني ورادهون أو هني دعاء حديث يا سما الدعاء يقبل لي بعد صلاه المكتوبة. طيب كنا وجهياني تخصيص يهني دعاء مناك سماها حبا لكني كنني بعد صلاة زفراتي هذا التخصيص. كذا تخصيص هو بعد صلاة زفراتي حبا يا سما أن الدعاء أسمع يعني هراكا وراكب يهني كوني هني أو كوني هو كاتي. طيب نبي شكا شكك وخص عبادة فلان كوكاتي كو فلان يتكذيب. حتى كما إلي عبادة مثلا يزاكو قواني شار مشروع من حيث العموم مشروع كي عموم يعني كي جملة وإذا كنت حديثي هكونا هي دليلي يكو خص ذكرهين خاص يا أشهد الله إله الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار كو يخصهين بعد جسال زفراض داني مجرم مجر مراني هكونا كنت حديثي حديثي عموم طيب نعم بالي هكونا كنت حديثي دليلي يكوني شكو جوزو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 يقول إلي زيهي لك وقمتون سلم برمضان بعد صلاة راضي الكسيمة أشهد لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار فوجدنا صحابة جايمي ثبوته لك توقع مصحابة جايمي ثبوته لك توقع أئمة الكبار ها التابعين الأئمة عندنا والإمام أحمد مثلا الإمام الشافعي الإمام مالك الإمام أبو حنيفة الإمام سفيان الثوري الإمام سفيان بن عيينة والإمام محمد ابن سلامة محمد بن زيد نا ونجي ناني امثبته كتوقا يوتي كي يخص ذكريني بعد رمضان صلاه زفراد اننا موجه رمضان طيب تممبيه هو خرافي ان قلت نعم وكسمه نيو امثبته فعليك فعليك بالدليل الصحيح الثابت الذي لا يجوز او الذي يجوز الاحتجاج الاحتجاج به عند ائمه الفن بس وكسيما نعم من ثبوته يوياكو طي دليل إن يثبوته دليل صحيح أم بيقوان با يجوزكو طليا هو جنبالي يا أئمة وفنهيني فنيا أصول الحديث طيب تطليئ دليل كونيشاكوه من ثبوته تغربتما الكفاني كي يخص بعض الصالة زفراضي بعد رمضان كونيش موزوع رمضان أو الصحابة أو التابعين أو الأئمة تثبت شيء طيب وإن قلت لا ما بلا شك هو زفاة هذا حتى وكا... وكا سيجاني. وكتفتم سيجاني. هو كجبديشة كيسي جاني هو كتفتم سادة كيسي جاني هو زفاة ناو كيسي ما لا حيك ثبوت كتنقمتومي ولا مصحابة ولا تابعين ولا ائمة المهديين طيب باسي تباكيا ونغوف ومتومي صلى الله عليه وسلم نسننا ياك تركيا منك متومي عليه الصلاة والسلام يته أنا ويفاني نكو يواجه Anowiafanya ni sunna kuyafanya, na wacha, ni sunna kuyawacha. Kwa hivu, itabakia form wa mi sallallahu alayhi wa sallam. Na hini sunna yake, ya tarkia, ya kuwacha, hili jambo. Na itabakia njia ya wawomini, wali masahaba na tabi'in. Itabakia ni hujja juu ya shingo yako. Thidi ya fahamu yako mbovu hini. Kutoka kwenye hini hadith ya abi umama. Uka fahamu kwa kuwa yajuzu kwa hadithi hini Kuna kwa kuwa madamu du'a Baada salaza maktuba Ya kubaliwa za hidi Basta tuweke uradihunu Au du'a hini Taip Hii fahamu yako mbovu Yarudiwa na wangofu wa mtu msallam sunna yake Ya hili jambo Yarudi na yajibiwa vile vile Nanjia ya wawomini Ha kuwa njia Fahada sabil Hiyo lejkua Hada sabil Fifahami هذا الحديث مخالف لسبيل السلف في فهم هذا الحديث طيب سأسأل لي إذا تشكو فهم ياكو أو تشكو فهم يا سلف طيب كيف هين حج قوية حجه حج حجه حج قوية كلا مني بدعه يسأل هل السلف فهموا هذا الفهم الذي فهمته أنت من هذا الحديث جي سلف ولي وفهمون فهمه لفهمه يكون a hawa kuifahamu. Ukisema walifahamu, ufahamu huu na wakatekeleza haya, towa dalili kutipitisha kuwa walifahamu hivu, na wakatekeleza hivu. Ukisema hawaku fahamu hilo, wala hawaku tekeleza hilo, itabakia fahamu yakuni mbovu, na fahamu yasalafu, ya sawa Taib, naam, nahini hujja takaniwa, wa islamu wote wa shikifu fajahini kwenye kila jambo. حوتو فينيكو ولا حوتو جند دا غو نايو بارك الله فيكم الله عز وجل اسما ومن يشاقق الرسول من من مخالف صلى الله عليه وسلم مطوم عليه الصلاه والسلام بعد صالح قو كي يفني حي وك بلا شك تف يفاني انا خاليفانا نجينا اين نجي المتسلم فمطوم قو كي يفاني فاي والله اسما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى بادر كبينكيون وغوف طيب بلا تشاكو بينيشي يا اوبكو وكما هو يا طيب بلا غير سبيل المؤمنين نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم Konyi Djambulolo, tyle, że to jest, to jest, że to Abu to jest, to anhu, to jest, to jest, to jest, to jest, to ya to jest, to jest, to jest, to ramadhani, تثبت الشيء هو أحكامه الحديث اللي ثبتوا كوا لفانيا هلو نعم هو أدي أحكام الحديث على فصيلنا هما كوتكليزا إكيا كويل الحديث يا فهمي كي يفهموا ويفهموا ب والله المستعان الله سيمكن يهني آية ومن يشاخ الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى بس متجهوا تتملكيز هوكو هوكو الله عليك جهنم نكشر تمجيزة مثاني وساعة مصيرة نهون دومشوا مواف؟ طيب كيف هني آية نحج قائمة اسمها وكل محمد صلى الله تعالى عليهم كن يدان بولو تليلهين طيب نعم تون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 wakati wa mtume na masahaba zake walikuwa wakiinua sauti baada ya sala faradhi kwa kuleta nini kwa kuleta dhikri hakuna tatizo kuinua sauti kwa kuleta dhikri kuinua sauti kwa kuleta dua naam hapa ikhwa baraka allah fiikum huwanaumisikia haya maneno yake na madai yake baada ya kueleza kutanguliza, aliotanguliza sema huenda mtu mwingine akafanya ishikari kwa nini aliyetwa kwa sauti sasa كلا هذا تيكي فياك طيب أكتوى دليل اليونكوني ابن عباس رضي الله عنه اليوكو كوني صحيحين صحيح البخاري ومسلم كوى اسما ابن عباس إن رفع الصوت بالذكر عند الانتهاء من المكتوب كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب.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 حديث يا إمام بخاري رقم 1209 نتانو نمسلم بي أميبوكي كني سحيحياك كتاب المساجد ومواضع الصلاة طيب ورقم 180 نتانو طيب مسلم كتب هنا تبويبات نكتب بك ياكي تبويبني زال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 طيب أسيما الإمام النووي حيما نينو هيني حديثي تسكرزي فهام زا علامة دليل ذكري بعد صالة كموانا ففاني واتو كوابا موجة صوت موجة الله إله لله يخص ذكريهين كوانزا هيني حديثي هيدا إن رفع الصوت بالذكر طيب ذكر النبي لا ذكر زليل ثبوت كوتوك من صلى الله عليه وسلم قصاب كنيا نيو سوتي يني من صلى الله عليه وسلم كان على أحد رسول الله نذكر إذا كان زليل زليل يوقف وقت من صلى الله عليه وسلم بالي بالي بالي هي ذكر يلي هو حتى نعم رحمه الله أسمى الإمام النووي رحمه الله شرح ياكي يا مسلم هذا دليل لما قاله بعد السلف هنا حديث دليل يالي يسمى بعد السلف أنه يستحب رفع صوت بالذكر أو بالتكبير والذكر عقب المتوبة نسنة قلتوى صوت يجوك وتكبير نذكر بعد السلف طيب بعد السلف وسمه ومن استحبه من المتاخرين ابن حزم الظاهري ذلك كالو يندكذا هي كتو تكبيرا بالقوه وذكر ketika وليو كوجا بعده اولي تانغوليا ابن حزم الظاهري طيب قال الامام النووي وسمه ونقل ابن بطال واخرون نكنوك ابن بطال وونجينيه من العلماء ان اصحاب المذاهب المتبوعه وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير يعني يا اسامه ابن بطال لو نجنيوا من كوكوا وين مدذهب يقفواتوا يعني الشافعي وأحمد وابو حنيف ومالك ن وين طيب ومتفقان كوا سسنة السنه كني نيو صوتي كقوله كو ذكرنا تكبيرا بعد الصلاه ذا سسنة طيب كيف الخلاف يبدو كزي هبا كنا خلاف, خلاف قولين بي كنوا نوسيما كرك بعض الثلف، كون الصنّ كتو صوت يجو، وذكرى نتكبيرة بعد صلاة العادي. كنوا نوسيما من قري أصحاب المذاهب. طيب مذهبنا نيجيني زو، هو سيسنّ كو صوت. طيب بهني حديثي وامي فشو كل يفيح أسما. ابن بطال عند لي كنوكو نوين جينا وسما، وحمل الشافعيو نما جفانسان وفاس وشافين، نما جيب فونجا من الشافعي هم طيب لكن يسيقالي ما نجي مم توك إمام الشافعي كان زم مم توك يعقيد المناهج الإمام الشافعي كان صدفيا رحمه الله كان عقيدا فهو عقيدة أهل السنة بل لقول الإمام الشافعي أشد الناس على البدع والمبتدعات لقول مم تقول كشديد سانجوي بدعنا ما بويا بدع. نا نقولك تكفىك كل سؤال هذا بهيني نيني نكيسانزمك تيسي هذا؟ نعم أسمع. إمام الشافعي عن الحديث لم يذكر يبيبي أسمع حمل الإمام الشافعي وحمل الشافعي رحمه الله تعالى هذا الحديث على أنه جاهر وقت يسير حتى يعلمهم صفة الذكر. قومت وسلم يجو تو صوتي يا جو قو كاتم جاتي يا بتكو Sifa ja dikr, ni gani na ganię bukom kati uliwa, wobadnia swali, faradi. Tanabah, jisana, apa. Imam i shaf, jenskriza ufa mua, kiesemanini. Nturusalem, ali ginjanjuwa sauti, kwa sababu kuwa fundi, xama swahaba, dikri za bada Kutoka ufa, kwa sababu kuwa fundi, Kwa kuna dikr maalum, nakuna sifa maaluma. Sikilam mtu kujiletia dhikri yake na kujuhusu Baada sala za faradu Lao wengilikuwa mlango ni kama hivo Wanafusema hawa mabana Khalas ni kila mtu kueka Basi haikuna haja kufundisha dhikr Nasifa dhikr Dhikr madamu zote za julikana Dhikri yote tu Kwa aina yote ile Lakini kutoka mtu sallama anyanyuwe sauti ولكن يقول لك ان المسلم يقول لك ان المسلم يقول لك ان المسلم يقول لك ان المسلم خاصة لك ان المسلم يقول لك ان المسلم يقول لك ان المسلم يقول لك ان المسلم يقول لك ان المسلم يقول فهموا من حديث إمام الشافع بن لا أنهم جهروا دائما سيكوا ولي يهيريشا وكتواصوتي جو دائما هيفو إنو لكوا لا طيب قال أسيمة يعني ابن بطال طيب فاختار للإمام يعني الإمام الشافع أكم شغولي إمام والمأمو يعني مذهبياك الإمام الشافعي كما قولي ما يتاكس كليزين الاسم فاختار للإمام والمأموم أن يذكر الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان ذلك وإمامنا مأمون وامتادي الله بعد صالة نوافتاجك وصيدي واستودي صوتي إكيد صوتي إني ما مشافين أو نجلس تلبي ها جينا نجلس صوتي ثلاثة كونغانا زي كوني كم تندم ذكر جماعي بيبعيد زيدي Baid zaidi, kumbali zaidi Ikiwa kunyanyu wa sauti to kila mtu kiviaki Mamu mishati na La, ni watu wa toko siri illa ispokuwa an yakuna imaman Akiwa ni imamu mtu Yuridu an, yu, an yutaallama minhu Ataka watu wajifundishe kutoka kwake Praktika Watu wambukomba wajui wakimsikia zile zikri wazifadhi Wajifundishe kutoka kwake Fayajhar Basi wakati huwa tatuwa sauti imamu tu حتى يا علماء أن يتتوصوا ثيا جهريش بعد صلاة بكا أدوا نذني غالب الضنك وأنه منه الحديث على هذا حديث ابن عباس كني معناهين كنتم لكن ينوعوا Taip, sasa hii indio madhahabu mbili katika ufahamu wieni hadithi Walio ni sauti kwa ju Hawaja sema kwa uti kwa pamoja Taip, hakuna huwilo hiyo jambu haliku baid Abadan, hakuna kabisa kwenye hadithi Ibn Abbas Kwa sauti zilikienda kwa mtidu mmoja Watu wanza pamoja zikri, wamaliza pamoja zikri kama wanafufanya Hilo haliku Lakini liyoku niku kuwa ni zikri, kila mtu kivyaki ataleta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 wa dhikri na takbira au yusema lazi toli kwa series toli kwa kwa sauti ya juu hakuna lam yafham ahadun minhum katika hawa hakuna mmoja aliyefahamu wahini hadithi akaifahamu fahamu huyu khurafi kwanza hadithi mitaja dhikri na takbira au ufahamu طيب, طيب. طيب. طيب. هلو كلكن ينوصفو تبيا، هاي كفهميك هاي لا تصريحا ولا تلميحا، سيكو صراحة ولا كوكو شريعة شريعة، هاي فهميك أبدا كوني هني ولا كوني فهم وصلف ولا هو شريعة هني حديث، قواني أذكار جماعي الجمعية ذكر زو بمواجة وتشكل تجيب بمواجة، لكن وإنما هو مجرد ارتفاع الأصوات بالذكر، كلكن ينوصفو تبس ليستحاهدوها. ولا سوطيكو انسان بامبو و تقوى انكو لكوري جامعي طيب, طيب فهم هذا بارك الله فيك فهمه جامعي مش لعمو بارك الله فيك جدا جدا. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم na mawakejeli wenye kutoka kwenye madhhabe ya Imam Shafi na anapona haki iko kwenye madhhabu nyingine ha tayeb kwenye hi madhhabu tafahamu wapi dhikr al-jama'i wakati alimamu Shafi asema hata kwa sauti haifai kuletwa isipokuwa kwa imam akitaka kuufundisha mtu wapi unao pamoja kuleta dhikri hiyo au dua au dua hiyo tayeb halifahamiki kabisa kujuzisha hilo basi ikiwa kujuzisha halifahamiki na kulipendekeza ndio liko bani zaidi maneno yake kuna يكون kwa kwa juzu alafu na kuna kusema ni mustahab hilo ni daraja kubwa zaidi atakadiri na kuonesha kwa ni mustahab na pia wameona vile vile kwa wale waliosema sauti kwa اسمع يا ابن تيميه يا ابن تيميه رحيمه الله وأما دعاء الإمام أما إمامنا هامية طيب تيميه أما دعاء إمامنا يا ابن تيميه يا ابن تيميه طيب ابن تيميه يا ابن الإمام يا ابن تيميه يا ابن تيميه يا طيب تيميه جميعا وليسك تيميه إمامنا ابن تيميه وصوت ابن بعد يا بعدكم مالزا صالة سبا دفقه فلم ينقل هذا أو فلم ينقل هذا أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم حقونا حتى موجا صلى الله عليه وسلم موجة وصوت موجة ولكن نقل عنه أنه أمر معاذا أن يقول دبر كل صلاة لكني مبكيه وكتوة قمتهم صلى الله عليه وسلم وكوة لممريش معاذ أسهم بعدها كلا مش وصالة أسهم اللهم أعيني على ذكرك وشكرك وحسن ايو مولا نسيدي مي يميمي بيو يكو كو ذكر ويو نكو شكور ونكو كو أبود بزور زيدي نعم ننفانو وهيني امي بوكيوه هو مي يفنش معاه ننفانو حديثهين طيب ولفظ يدبر نهي ها فكني حديث دبر كل صلاة لفظ يدبر اسيما ابن تيمية يرادو به آخر شيء من الصلاة ينا تكنوا مينش يعني قبل السلام باله كالك كما يرادو بدبر الشيء مؤخر كما كلها نبيو دبر الشيء يعني موشو وكيتو دبر يعني موشو ومياما. طيب يعني هيدية كان جسولة يعني موشو إني كسديوهي فمعنا دبر فيا إني كسديوه معنى نجيني وقد يورادو به ما بعد انقضائه وكسديوه فيا بعد يكوماليزي كجامب وكفساء فيا هو ندبر كما لفقوجة كنية قولي الله تبارك وتعالى سمعوا أدبار السجود أدبار السجود السجود هنا مقصود الصلاوات الصلاة بعد صلاة طيب نموشو وصالح يعني بعدكم لزا صالح ولتا أذكار طيب ويراد به مجموع الأمر إنه زي كاد دبر لكي يقصلي ومن بيوته مجل كاليبيا نموشو نموشو بيوفو منزكيا طيب وبعض الأحاديث يفسر بعض بعض الأحاديث يفسر بعض يعكي لمن تتبع ذلك وتتبع من الكفوات هايو ناخزين لكن هذا الأمر مهم وبالجملة أسمع كجملة فهنا شيئان كنما مميز كل زفير واحدهما لكان زدوعاء المصلّي المنفرد كدعاء المصلّي صلاة الاستخارة وغيرها من يكصّل صلاة بكيّاك كم يوم يكصّل صلاة الاستخارة نصّالاً طيب وغيرها من الصلاة نصّالاً يجنّي ودعاء المصلي وحده نقول من يكصّل صلا من يكصّل كيوم ب يوم باء بكيّاك إماماً كان أو مأموراً، سواء أني إمام أو نمأموراً، لكن كومباكي هي أين أين قانص؟ كلام تكي بكياك. والثاني أين؟ لPILE جنب لPILE دعاء الإمام والمأمورين جميعاً. إمامنا مأمور كومبا, بموجة كومبا بموجة. فهذا الثاني هي لا ريب أن النبي يعني لا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله في أعقاب المكتوبة. صلى الله عليه وسلم شاك فاني كما كان يفعل الأذكار المأثورة عنه. كما كما كما alivyokuwa akifanya zile adhkar zilizopokea kutoka kwake sampule alivyokuwa akifanya alivyopokea kuofanya kivyao vyao taib imepokea lakini alikupokea hili طيب وانجبوك يا مصحاب زاكين ثم التابعون ش تابعون وانجبوك يا قتاق مصحاب ثم العلماء وانجبوا علماء وانجبوك يا قتاق وتابعون هكذا كما نقلوا ما هو دون ذلك كما لفوك يا من جنوا اللي سبقهيلو أو من فوك يا أذكار زيل سنو لت وبعد سؤال زوت زن زفوك يا وانا ينفوليتو آلاف وصي فوك يا هيل لفوليتو كام موجهين كوليشكوه اريد جنبو نعم فالاذكار الجماعية إخوة بدعة وكذلك الادعيه الجماعيه كما بتوليه هنا انا كني نقل هو ابن ابن ابن تيميه رحمه الله بقوه حقنه تم وجهه الي بكاء نبينا صلى الله عليه وسلم كونه الصحابه ولكنيت هذه بدايه يذوك بعدا يوم دعاء جماعي جماعي صلى الله عليه وسلم ساوئي بعد صالة زفراضي أو سهمون جنيرو قوانيني كاماله وتنقل لكسيما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا السلف من الصحابة والتابعين تبسلم هاقفانيا ولا سلف من قولهم الصحابة والتابعين ولو لا, لا إلينا زلي بل زيدون كلوا ونكينومه بل نقل عنهم إنكار ذلك من كلوا وكتوك وسلف كنوش أفكار الجماعي نكزي كميا طيب كما روا ذلك عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وخباب ابن الأرد كما الفوقيه وكتوك عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وخباب ابن الأرد وغيرهم من جنائو ينقوني مصالف رضي الله عنهم لكن فانو وانجي يكفي تو اخرج ابن الوضاح في البدع والنهي عنها ابن الوضاح رحمه الله وانيكتبو شاكش البدع والنهي عنها اميتو ياكي الى ابي عثمان النهدي وإسنادي اللي يثبوت وفي كيا انبككوا ابي عثمان النهدي رحمه الله قال أسيمة كتب أو كتب عامل لعمر بن الخطاب إليه أنها هنا قوما يجتمعون فيدعون للمسلمين وللامير عامل وعمر يعني كتب موالي وليل وويك عمر كوني اللي بكوني خليفة اللي وويكا بيونغوزك اسمه ميدي ميدي لكو كان المواندكي يبرو عمر بن الخطاب أكم بلك عمر akamwambia kuwa hapa niliopo mimi kuna watu yajitamiuuna huku sanyika fayaduuna lilmuslimina na lilamir na wakamwombea wakamwombea waislamu na kumwombea هواتو ولايتنا يودينا فأقبل أكثوكوا إليك وقال عمر للبواب عمر كمان بيقولي سكارجون قالوا لكم لعنون يعني اللي من يقسمهم ملعنون نيني فيمبو أو باكور أو المهم عندا كرتش أو فلما دخلوا ولبُوينجيا فلما دخلوا على عمر ولبُوينجيا على أميرهم ضربا بالصوت. ولكن غزوا وكني لكونوا كجميكة. ولكن غزوا كجميكنامال علىهم بالصوت. أكان ذاكم تياب بوك. طيب نعم هي عمر رضي الله عنه يا جنبهيني. كيفو نسيما وبارك كويس. كي وامتومي صلى الله عليه وسلم لما صحبواك رضوان الله عليهم لم يذكروا الله جماعة بأصوات متحدة فاكم تاجأ الله كي وجملك وصوت الزيبين دسان بانبا طمودي كي وجملك. فيقالوا بسي تقوى بي يا بي, بي. بي ما قاله الصحابي الجليل الحبر الفقيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقوم كانوا مجتمعين في أحد مساجد الكوفة. كما يلي منين واليوزبومزا عبد الله بن مسعود، الصحابي الجليل، صحابه تكوفه هو عبد الله بن مسعود، أم ابن مسعود اللي عالم، حبر، فقيه، اللي فقيه. أسم منين؟ منين؟ كومبي جماعة واليقومي كسانيكا دنيا مسكيني من جوني ممسكيني اللي طيب. حلقا يذكرون الله جماعة.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 ولكن الله عز وجل هو ان يكون لك ملا من ملا من يكون لك ملا من يكون لك هي أهدا من ملة محمد صلى الله عليه وسلم إما هي إنجية مليونونيني نبورا ننجية يوانغوف زيدي كل كنجية ليوكونا نمتو من محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة أو متقوموا مفوقوا ملانغوا بطيفوا موجه قد كمعين وكسيما لك أنزو تكفوروا ملا شك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 Awa anbya, kam kami muridin Lilkhairi, lami yusibhu, Aw a lami yanal hu Iwa di a khairi na hawa yipatiha. Ina mana kwa iwa kwa yako niya, niya khairi Basi huwa umisibunjia ya, ya haki La, kalla. Taib, kwa iwa kwa mbiya haya maneno Na haya maneno tuwa huyu bwana Ubarak uwesi, na mfano waki mingoni Mwawatu wa kutatea batil Na kueneza bida. Kwa imma hiyo njia ulejuchukwa wewe Madamu hai Wala haiku hali hiyo Kuntaje Allah kwa hali hiyo Bada sala za, ram, za, ma, za farabi Dania muweza ramadani Haliku nukuliwa hilo kutoka kwa musallamu zake, Basi hiyo sinjia yao Hawa kuichukwa Hawa na njia hiyo Badamu haikunukuliwa kutoka kwa Ekiwa hali ni hiyo Sasa imma hiyo njia yako bora kuliko njia yao Au umefungwa mlango O potevu Kwa sababu njia ya kuenda janna ni moja tu Hakuna zaidi ya moja Njia ya kupitia kwa mtuumi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Nayali waliorithi masahaba kutoka kwa kim Ekiwa hiyo njia, hilo jambu haliko kwenye njia yao Wa njia nyingine Allah azzawajalla alpo sema wa anna hatha sirati mustaqima Hii ni ndio njia yangu ilo ni moja njia ya haki Hakuna bili wala tatu wala nne Lakini zaupotefu nyingi البصيام فاتبعوه يفواتين بس هي حق يانموجة ولا تتبع السبل مصفاته في جنجال في جنيف. طيب فما شيء ثاني فيني كونا كنيو بتهو. كيفون جيّا في فواني موجة يوم طمأنا نجية حقني موجة. يثبوت أبكار جماعي. أو ماليون متتكى جوابه هامانينو علي وطو عبد الله بن مسعود إنكم لا على ملة هي أهدا من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة ممكن كنية ملة نوانجيا ويقوابا نبورا قوليك وليكونا عبد الله سلم أو من فوقو ملانقوا ويبطيبون نعم فقوميا هابا كنية أودية مقطع ياك اي مقطع ديوتيو يا فيديو خصوص مساله حيا تكمليش باذن الله تبارك وتعالى في اوديو يا ثاني فيا ثاني يرديني باذن الله تبارك وتعالى هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم